عقيلة أتراب القصائد في علوم الرسم نظم الإمام أبي القاسم بن فر بن خلق بن أحمد الشاطبي الأندلسي الرعيمي الضرير رحمه الله الحمد لله منصولا كما امر مباركا طيبا يستنزل الدرر بالفضل والمن والاحسان خالقنا رب العباد والله الذي قهر حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما اراد جرى احمده وهو اهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا ثم الصلاه على محمد وعلى اشياعه ابدا تندى ندا عصرا وبعد فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المغزوم مختفرا حلق العلائقه أولى العلائق إذ خير القرون أقاموا اصله وزرا وكل ما فيه مشهور بتنكه ولم يطب من أضاف الوهم والغيرا ومن رواه تقيم العب السنها لحم به قول عثمان فما شهرا لو صح لاحتمل الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينفر الدررى وقيل معناه فيه أشياء لو قرئت بظاهر الخط لا تخفى على الكبرى لأوضع وجزاء الظالمين لأذبحنه وبأيد فافهم القبرى وعلم بان كتاب الله قص بما تاهى البرية عن اتيانه ظهرا لو قال صرفتهم مع حف نصرتهم وفر الدواع فلم يستوصر النصرا كم من بداء علمت بلاغتها إلا لديه وكم طول الزمان ترى ومن يقل بعنوم الغيب معجزه فلم تر عينه عينا ولا أثرا إن الغيوب باذن الله جارية مدى الزمان على سبل جلت سورا ومن يقل بكلام الله طالبهم لم يحن في العلم وردا وَلَا ولا مَا ما لا يطاق ففي تعين كلفته وجائز ووقوع عضله البصرى لله درب الذي تاليف معجزه والانتصار له قد اوضح الغرر ولم يزل حفظه بين الصحابه في اولى حياه رسول الله مبتدرا وكل عام على جدري يعرضه وقيل آخر عام عرضتين قرا إن اليمامة أولوها مسيلمة كذاب في زمن الصديق إذ خسرا وبعد بأس شديد حان مصرعه وكان بأسا على القراء مستعيرا نادى أبا بكر الفاروق خبت على القراء فازدرك القرآن مستقرا فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد ابن فابت العدل الرضا نغرا فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهرا من كل اوجهه حتى استتمله بالاحرف السبعه العليا كما اشتهرا فامسك الصحف الصديق ثم الى الفاروق اسلمها لما قضى العمرى وعند حفصه كانت بعدك اختلف القرى فاعتزلوا في احرف زمرا وكان في بعض موزاهم مشاهدهم حذيفه فراى في خلفهم عبرا فجاء عثمان مذعورا فقال له اخاف ان يخلطوا فادرك البشره فاستحضر الصحف الاولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش فكتبوه كما على الرسول به إن ذاله انتشرا فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا وسار في نسخ منها مع المدني كف وشام وبصر تملأ وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها خطرة. وقال مالك للقرآن يكتب بالكتاب لولا مستحدثا سطرا وقال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشياغ الهدى قبرا أبو عبيد أولو بعض الغزائم إذ تخرجوه فأبصرت الدماء أثرا ورده ولد النحعة معتمدا ما قبله وأباه منصف النظرا إذ لم يقل ملك لا حتم هاركه ما لا يفوت فيرجى قال أو قطرا وبين نافعهم في رسمهم وابي عبيد الخلف في بعض الذي اثرى ولا تعارض مع حسن الظنون فطب صدرا رحيبا بما عن كلهم صدرا وهكى نظم الذي في مطنع عنبي عمر وفيه زيادات فطب عمرا باب الإثبات والحذف وغيرهما مرتبا على سور من البقرة إلى الأعراف بالصادق كل صراط والصراط وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا واحذفهما بعد فض اذ ذا راسه ومساكنا هنا ومعا يخادعون جرى وقاتلوهم وافعال القتال بها ثلاثه قبله تبدو لمن نظرا هنا ويبسط مع بوسيطر وكذا المسيطرون بصاد مبدل تقرا وفي سقرا بقوم به الف وقل وميك لفيها حذفها ظهرا ونافع حيث واعدنا خطيئته والصعقه الريح تفدوهم هنا اعتبرا مع الدفاع رمان مع مضاعفه وعاهد وهنا تشابه اختصرا يضاعف الخلف فيه كيف جاء وكتابه ونافع في التحريم ذاك ارى والحذف في ياء ما في لهنا شام عراق ونعم العرق من تشرا أوصى الإمام مع والشامي والمدني شام وقالوا بحلف الواو قبل يرى يقاتلون الذين الحلف مختلف فيه معا صائرا عن نافع وقرا وقاتلوا وثلافا مع رباع كتاب الله معه ضعافا عقدت حفرا مراغما القتلوا لا بهما حق السلام رسالاته معا أثر وبالغ الجعبة احفظه وقل قيما والأوليان وجالون قد ذكرا وقل مساكين عن كلف وهوز بها وذي ويونس لولا ساحر كبرا وسارع وامكي عراقيه وبار بالزهر الشامي فشا خبرا وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرا ورسم والجارد القربى بطائفه من العراق عن الفراء قد ندرا مع الامام وشام يرتجد مدني وقبله ويقول بالعراق يرى وبالغداه معا بالواو كلهم وقل معا فارقوا بالحذف قد عمرا وقل ولا قائد بالحذف نافعهم ومع أكابر ذرياته النشرا وفالق الحب عن خلف وجاع والكوفي أنجيتنا في تائه اختطرا لدى رشام وقل أولادهم شركائهم دياء به مرسومه نطرا ومن سورة إلى سورة مريم عليها السلام ونافع بطل معا وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهرا معا خطيئة ولي ثابت فيما عنه القبائف حرفاه ولا كدرا هنا في يونس بكل ساحر تأخير في الف به الخلاف يرى ويا وريشا بكلف بعده الف وقاه طائف ايضا فزك مختبرا وبسطه باتفاق مفسدين وقال الواو شاميه مشهوره اثرا وحزك واو وما كنا وما يتذكر يا هو أنجاكم له زبرا ومع خدف لحفي قصر أمانة مع مساجد الله لولا نافع أثرا ومع خلاف وزادا لا ملك ألفا لأوضعوا جلهم وأجمعوا زبرا لاذبح النار عن خلف مع من تحتها اخرا مكي يوم زبرا ودون واو الذين الشام والمدني وَحَوْفُ يَنْشُرُكُم بِالشَّامِ قَدْ نُشِرَ وَفِي لِنَوْضَ رَحْلٌ نُرْدَ وَفِي إِنَّ لَنُصُورَ عَمَّ نُصُورٍ انتَظَرَ وَيَأَبَتُ النَّفْعُ وَآيَةٌ مَعَهُ وَعَنْهُ بَيْنَةٌ فِي فَاصِرٍ قُضِرَ وفيه قلف وآيات به ألف الإمام حاش بحلف صح مشتهرا ويا لدى غفر عن بعضهم ألف وها هنا ألف عن كلهم بهرا ونون ننجي بها والكافر الحلف فيه في الإمام جرى لا سيئت ومعا ييئت بنا ألف استيئت السيئت حلف فشى دبرا والريح عن نافع وتحتها اختلف ويا بأي من ذا ذا القلف مستطرا بالحذف طائره وعن نافع وبأو كلاهما الخلف واليا ليس فيه يرى سبحان فاحذف وخلف بعد قال هنا وقال مك وشام قبله قدرا تزور زاكية معلت خط بحذب في نافع كلمات ربي اعتمرا وفي خراجا معا والريح خلفهم وكلهم فخراج بالثبوت قرا كل بلا ومكنني مك ومنها عراق بعد خير نرى ومن سوره مريم عليها السلام الى سوره صاد خلقت واخترت حذف الكل واختلفوا بلا تخاف نفع عن تساقط فراق يسارعون تجاذا عنه واتفقوا على حرام هنا وليس فيه مراق وقال لول كوفي وفي أعلم لا وفي مصحف المكي مستطرى معاجزين معا يقاتلون لنافع يدافع عن قلف وفي نفرا وتامرا وعظاما والعظام لنافع وقل كن وقل وفل إن كوف اذ لله في الأخيرين في الإيمان وفي البصري قل أنكن يزيدها الكبرى فراجا اختلف والريح مختلف ذريتا نفع مع كل من حذرا وننزل الننبكي وحاذف فارهين عن جلهم مع حاذرون سرا والشام قلبة والكل والمدين ويأ اتي النني الن مكي الزربه جهرا اياتنا نفع بالحلف طائركم وادار كالشم فيها انما سفرا مع البهاد على خلف فناظره سحران قل مكيهم قلى موسى نافع آيَةٌ آية وله في صاله تصعر استفقوا تظاهرون له ويسألون بخلف عالم اقتصرا لكل بعد كذاها في مساكنهم عن نافع ونجاز قادر ذكرا كف وما عملت والخلف في سكيين الكل آثرهم عن نافع أثرا ومن سورة صاد إلى آخر القرآن عن نافع كاذب عباده بخلاف تامرون بنون الشام قد نصرا أشد منكم له أو أن لكوفية والحلف في كلمات نافع نشرا مع يونس ومع التحريم واتفقوا على السماوات في حذفين دون مرا لكن في فصلت ثبت أخيرهما والحذف في ثمرات نافع شغرا عنه أساورة والريح والمدني عنه بما كسبت وبالشام جرا وعنه ما تشتهيه يا عبادي انا وهم عباد بحلف الكل قد ذكرا احسانا اعتمد الكوفي ونافعهم بقادر حذفه اثاره حصرا ونافع عهد الكوف خاشعا بخلافهم وذلع العطشه ذو الجلال قرا بقلف مع مواقع دع للشام والمدني هو المليك دعا وكل للشام إن تظاهرا حذفوا وأن تداركه عن نافع ظهرا ثم المشارق عنه والمغارب قل عليهم ولا كذا بنشتهرا قل إنما فسلكوا جي ماله في كلهم الفا من لامه سطرا وجيء اندلس تزيده الفا نعا وبالمدن رسمى العنو سيرى ختام وتصاحبني كبائر كل وفي عباد سكارا نافع كثرا فلا يخاف بفاء الشام والمدني والضاد في بضنين تجمع البشرا وفي أريت الذي أريت مختلف وقل جميعا نهادا نافع حشرا مع الظنون رتولا والسبيل لدى الأحزان بالأنفات في الإمام ترى في هدى والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت فمودا طيبوا زفرا سلاسلا وقواريرا معا ولدا البصري في التنق القلسار مشتهرا ولقلؤ كلهم في الحج وقتلكوا في فاطر وبثبت نافع النصرا وفي الإمام سواه قيل ذو ألف وقيل في الحج والإنسان بطر نرا في الكوف والمدني في فاطر ألف والحج ليس عن الفراء فيه مراء وزيد للفصل او للهمز صورته والحذف في من منا وفي قراء باب الحذف في كلمات تحمل عليها اشباهها وهك في كلمات حيث كلهم واحمل على الشكل كل الباب معتبرا لكن أولئك واللائي وذلك ما يا والسلام مع اللاتي فرد غدرا مساجد وإله مع ملائكة واذكر تبارك والرحمن ولا خلال مساكين الضلال حلال والكلاله والخلاق لا كدرا سلاله وغلام والضلال وفيما بين لامين هذا الحلف قد اغمرا وفي المثنى إذا ما لم يكن طرفا كساحران أظلنا فطب قدرا وبعد نون ضمير فاعلينك آتينا وزدنا وعلمنا حالا قدرا وعالما وبلاغ والثلاسل والشهر الشيطان إيلة سلطان لمن نظرا مع معلات القيامة أصحاب خلال فأنهار صفت نهرا قولا يتام نصارا فاحذفوا وتعالى كلها وبغير الجن لا نجرا حتى يلاق ملاقوه مباركا فوقه ملاقه بارتنا وكن حذرا وكل بعدد نحو الثلاث ثلاثة ثلاث لفجر لكل معتبرا واحفظ في لنفل في الميعاد متبعا ترى براد ونم والنبأ عطرا الثاني ايها السحر كالنبا سحرا كتاب للذي في الرعد مع أجل والحجر والكهف في ثانيهما غبرا والنمل لولا وقل اياتنا ومعا بيونس الأولين استثن مؤتمرا في يوسف قصق رؤانا وزخر فيه أولاهما بات العراق يرى وساحر غير اخطر الذاريات بدا والكل ذو الف عن نافع سترى ولعج ميزه الاستعمال خص وقل قالوا تجالس تبين موتفرا موت فرام يحجوج محجوج فيها و تثبت مع ما و تقارن معها ما نمشى داود مثبت نذواه به حذف والحذف قل بإسرائيل مختبرا وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرا سوى المشدد والمهموذ فاختلفا عند العراق وفي تأنيت قد كثرا وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن كل موسوم سرا واكتب سراء وجاءنا بواحدة وآمج أماء مع النظرا آم لآرآ ومعول النجن ثالث بياء مع ألف الشوء كذا تقرا وكل ما زدأوا له على ألف بواحد تعتمد من برقه المطرا الآن أتا آملتم أأنت وزد قل والاثقلتم ورد من روضها قدرا لاملا ان اشمئزت وامتلئت لذاد للعراق ما انه لن تنلف وراء لذا وقت وفات واسالو فتنوا بشكلهن وباسم اللهنا اليسرا وزد بنوا ألفا في يونس ولدا فعل الجميع وواوي الفوض كيف جرى جاءوا وما أحذفوا فأوسعوا عسوا عرسوا وقلتا بوؤوا أقرا أن يعفو الحلف فيها دون سائرها يعفو ويبلو معلن دعو النظرا باب من الزيادة في الكهف شين لشيء بعده ألف وقول في كل شيء ليس معتبرا وزاد في مئتين الكل مع وفي وفبل نسبتها و. وقل قبرا لنسفعا ليكون معئذا ألف والنون في وكأي كلها زهرا وليكه الألفان الحذكنا لوما في صاد والشعراء طيبا شجرا باب حذب الياء وثبوتها وتعرف اليأذي حال الثبوت إذا حصلت محذفها فأخذ مبتكرا حيث اغربوني تكوني تكفروني أطيعوني اسمعوني وخافوني اعبدوني طرى إلا بياسنا ودعي دعاني وكيدوني سوا هدى تخزوني وعيد عرا واخشوني لا أولا تكلموني يكذبوني أولى دعائي يقتلوني مرا وقد هداني وفي نذيري مع نذري تسلني في هدى معي بها وقرا وتشهدون ارجعوني ان يردن هكيري يوقفون مابي مع متاب درا عقاب تردني تؤتوني تعلمني والباد إن ترني وكالجواب جرا في الكهف يهديني نبغي وفوق بها أخفرتني المسهي فيه ما زهرا يهديني يسقني يشفيني ويؤتيني يحييني يستعجلوني غاب أو حضرا تفندون وننجي المؤمنين وغادي. الحج وروم واد الواد قبن فرا أشركتمون الجوار كذبون فأرسلون صال فماتوني للقمرا سوف يؤس الله أكرمني أن يحضرون ويقضي الحسق إرتبرا يسري نادي المنادي تفضحون وتروا تتبعا فاعتازلون ترى ديني تمد لليل يعبدون ويطعمون والمتعالي فعل معتمرا خص في ال عمران من اتبعن وخص في اتبعوني غيرها سوراء بشر عباد التلاقي والتنادي وتقربوني ما تضروني غصنها نضراء في النمل آتني في صاد عذاب وما لاجل تنوينه كهاد اختصراء المنادس وتنزيل آخرها والعنكبوت وخلف الزخرف انتقرا إلا فيهم واحدفوا إحداهما كوريا خاطئين ولميين مقتفرا من حي يحي ويستحي كذاك سواهي يهي وعلين مقتفرا وبالضمير كيحييكم وسيئة في الفرد مع سيئا والسيئ اقتصرا هيئ يغيئ مع السيئ بغاء السيئ